إِنْ فِي رُخْصَةٍ فَفَاوُهُ وَقَالُوا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ لَوْ كَانَ عَرَضًا قريبا وسفرا قاصدا نتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون عصى الله عن كلمه اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين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 مَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَكِتَابٍ كُتِبَ عَلَيْهِمْ فَهُمْ فِي رَيْبٍ مِنْه يَتَرَدَّدُونَ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَهَا اللَّهُ لَهُمْ بعاثهم فتبقهم وقيل قعدوا مع القائدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا قبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم منه بالظالمين